ومن ضل فإنما ما يضل عليها وما إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفا All cool. وَإِذَا ذُكِرَ رَبُّكَ ۚ كُنْ حَشْمَاءَ نَذُ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ لَ ولا أن أن One bandana!